أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى اجل مسمى إن اجل الله إذا جاء لا يؤخر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 أنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفر. يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 خسارة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 ولا تزيد الظالمين الا تبارا